وَإِنَّا لَكَانَنَّتَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا لأزينن لهم في <تصفيق> الأرض ولأوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلطين قال هذا صراط علي مستقيم إن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 ستقين في جنات وعيون، أدخلواها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين. لا يمسهم فيها نطب وما هم من آل مخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم